واحدة وخمسة وأربعين دقيقة ظهرا أعرفها كنت في عملية فإذا بالإسعاف يقول دكتور خالد عندنا مريض أصيب بطلق ناري في رقبته هذا المريض الآن بيموت قلت أنا في العمليات قال اطلع إذا تقدر تطلع تعال الضغط حقه واطي الأمور يبغى لها شغل قلت طيب أنا جاي طلبوا دم طلبت دم قال قلت أنا جاي كلمت الأخ اللي معي قلت نسك الحالة لي نجيك خلنا شوف شو القضية ذهبت فإذا بي أرى وجها يتلألأ مغمى عليه رقبه منتفخة على اليمين فبدأت أشوف شو القضية الرصاصة أين هي بعدها عني هل أشيلها هنا هل أشيلها في العمليات وأنا قاعد أدرس الموضوع فإذا بي يستيقظ من غيبوبته وينظر إليه نظرا عجيبا ويقول لي بيده اليمنى يا دكتور لا تعب نفسك والله إني متوفى والله إني على خير والله إني أرى موقعي في الجنة الآن أريد أمي وأبي لو ارتفع شعر رأسي، تلعف لساني رجعت إلى الوراء لا إراديا، ذهبت إلى أمه وأباه، أسيفهم، قلت لهم ولدكم يبيكم، قالوا حياة، طيب قلت والله إن في خير عظيم ما عمر الصارف مثل الخير، بشرني قلت أقول لكم طيب بخير عظيم بخير. صدقني بخير بخير ما ما صار الصالح هالخير مثل الخير ما عمر الصالح الله يبى الشرك كانوا نبي موت قلت له إن شاء الله بخير عظيم ركبوا وجلست بعيدا أسمع أسمع وأرى وإذا به يأخذ يد أمه يمنى يمة سامحني. يأخذ بيده أبوه اليمنى يبا سامحني. بعد قبلة سمعت صوتها بقلبي قبل أذني. ثم أخذ الاثنين ووضعهما على صدره. قال يبا يما سامحوني. لا تنسوني من دعائكم أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله ثم خرجت روحه سألت أبا على أي شيء ابنك قال ولدي هذا منذ أن بلغ وهو في الروضة في المسجد ولدي هذا منذ أن بلغ وهو متعهدنا لصلاة الفجر ولدي هذا منذ أن بلغ وهو صاحب قيام ليل